هَذَانِ خَصْمَانِ احْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْهَرُ بِهِم مَّا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُودُ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ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 لهم مقامع من حدند كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غنم اعيدوا فيها اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن اللهَّ يُدَخل الَّينَ آممَنوا وَامِلُ الصَّانِحاتِ جَّ جََّات تَجرمِ تحتِه الأنهار يُحََّونَ فيِيهَا يحََّونَ فيِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنذَه بَِّلُؤلؤ وَلؤلؤٌ وَلذّاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوءٌ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوءٌ إِلَى صِرَاطٍ حَمِيدٍ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَصُدُّونَ عَن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 وَإِذبَ وَأَن لإبَهِمَ مَ كانَان البَْيتِأَلَّ تُشرِك بِشيَيْئ وَطَهِر البَيْيتِ وَوطهير البَييت للطَّ إف نَ وَالق إِمِينَ وَّكَ السّدود وَأَذٍ ف النَّاسِ بِحَجأتُ كَرجَلَ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَا نَفَعَلَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ تَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفَسُّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا مَا يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فنفاء لله غير مشركين به وَم يُشرِك بالِلهِ فَكَ أن ماَا خََّ مِن السماءِ فَتَخْطَفُهُ الطير فتَخْطَفُهُ الطير أَْ تَهُ بِهِّحُ فيِي مكانٍ سَحذَِ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 هَجَلْنَا مَنْ سَكَلَ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ مِنَ الْبَهِيمَةِ الأَنْعَام فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ تَزَكَّوْا وَأَخْرَجُوا الشعائر لله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فاذا وجبت جنوبها فكونوا منها واطعموا القانع والماتق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 وب الشر المحسنين.